حبيبي لا تواسني ترى خوفك علي ذباح لا يهمك شيء من همومي ولا وصحت أنا اللي بندل همومك مع همي وعيش تحت ترى لا شفتك بقربي نصابي حل أمل حد ترى لا شفتك بقرب نصابي حل أمل لا حد تقول رتاح لا وانا وناشف الزمن مرتاح لا داويت له الله وراء علت الناحت تقول ارتاح لا تتعب ونا شوف الزمن مرتاح الى داوة لي علا وراها علت الناحت حبيبي هذه الدنيا نقضيها صبرك فاحهي من يوم ابونا ندم أبد ما عمره التاحت حبيبي هذه الدنيا نقضيها صبر وكفاح من يوم ابو نادم أبد ما عمره التاحت ودي من يوم ابو نادم أبد ما عمره التاحت لخيلك لا يهمك شيء من ولا وصحت أنا اللي بنجل همومك مع همي وعيش مرتاح ترى العيش ابتك بقربي ترى لا شفتك بقربي مصابح الأمل لا دواها الصبر العارف ترى صبر لها مفتاح بصبر لو دموع القلب من عيني لها ساحت دوى الصبر والعير افترا صبره لها مفتاح بصبر لو دموع القلب من عيني لها ساحت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 علتي راحت إلى شفتك تبسم لي تأكد على التي حبيبي راحت لا ترسلي ترى خوفك على ذبابة بخيلك لا يهمك شايل لهم أمي ولا وصاحت أنا اللي بنقل الهم منك معاهمني وعيش مرتاح ترى لا شفتك بقربي مصابي حل امال لا حد ترى لا شفتك بقربي مصابي حل لا حد